أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسيم <تصفيق> ميم <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعل أكب نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناكم لها خاضعين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 ففَرَرتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْهَا أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قال هل من ألا تستمعون؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال الأئمة تخاف إلهًا غيري لأجعلنك من المست يونين. قال أَوَلَوْ جَاءْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ أَوَلَوْ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 كذلك وأهرفناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى لم لمدركون قال كلا إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك له العزيز الرحيم وَأَتَلُّ عَلَيْهِ النَّبَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْلَمَا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 30-إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون 30-وما أسألكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 31-فاتقوا الله واطعون 32-قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 33-قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنت يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجئناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ الْأُولَىٰ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَطْعِمْ لَنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ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 وَإِنَّهُ لَفِي سُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسرائيل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت في الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعم الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلِمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ